وهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنئل قام الظالمين قام فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لسان فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون فأتيه فرعون فقال إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا ولد وَلَبِثْتَ فِيهَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ أَفْعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الظَّالِلِينَ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 إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين 110. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 111. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم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 وَأَثْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يتعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحفيني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 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعذين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لَهُوَ العزيز الرَّحِيمُ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 قالوا لئن لم تنتهي يا لوط من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليهم من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصفاص المستقيم ولا تبخسوا الناس شياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين 119. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين 110. قالوا إنما أنت من المسحرين.